بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسعى هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعادا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 ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما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 119. وتحبون المال حبا جما 110. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا 111.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 124. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي